يا ابو الحسن حبايك يا ظلمواه آ آ آ بدور دليل الكفر الساكن وصد الدلال الساكن وصد الدلال وصد, وصد, وصد أيضا، أيضا. يا بل حسين الدلال حنين احبك يظل موالي احبك يظل موالي لحين الشوق شجن وغيرك فلا يا حلالي حلال فارس بدور هيدا دليل الكفر ساكن وسط الدلال ساكن وسط الدلال ساكن وسط علي ثبت اصل الدين حدر فخر للامه ولي فخر للامه و سعد انتبهي عندي كل همي انجلي بالولاد انشرح صدري وبسمه صوتي عتيني صوتي عتيني البيت افتخار هذا للبشار بيت افتخار هذا للبشار ساكن وسط دلالي ساكن وسط دلالي ساكن وسط دلالي يا بالحسن دلال حين أحفك المنتج المنفذ لهذا العمل علي اللامي ورام حسين صحن <صفحك> Sakin وسط اللال <تصفيق> Sakin وسط اللال Sakin وسط اللال Sakin وسط اللال Sakin الجدار ودخلة ثم الطهر هتف جبراي يلبسنن ولد شبلج حيدار ولد شبلج حيدار <تصفيق> هذا أمر الله حبيب وعبره للنار هذا محور ارتكاز الدين هم والينسون هم والينسون اشرف نسيب الدرر وذهب اشرف نسيب الدرر وذهب ساكن وسط الدلال ساكن وسط الدلال يا بن حسين اطلب النسخة الاصلية من مؤسسة احمد شاكر العبودي للانتاج والتوزيع الاسلامي لا تناشى على رجاع أقرأ تاريخ الحارب حدار بسوح المعارك يصيح وين اليقتيري يصيح وين اليقتيري, يصيح وين اليقتيري يوم مطشرهم وخل الدنيا بينهم تندنوب ضربة الفقار تصبح حروس تنزف عالتورو حروس تنزف عالتور طول فعي وصدلنا لي وصد ساكن وصدلنا لي ساكن وصدلنا لي يا بحسين انت اللي حبيب حسين طيب روحي ابويك طلعنا حك الشجر ساكن وسط الليل ساكن وسط الليل ساكن وسط, وسط, وسط هذا قال عباب خيفر هذا راع الموسم هذا ميزان العداله على حماي الحيمه على حماي الحيمه سابره صارت مظلمه زلزلت جيوش اعادوا علن بهم حكايه وعلم بهم محكاه هذا حكم هدا ما في ظلم حدا هذا الحكم حدا في ساكن وسط ساكن وسط حبك ظلم و عالي و عالي اعدب لحين الشد وشجان وغيرك فلا يا حلال غيرك فنايا حلال فارس بدور هيدا الردود الحسيني ملا بسام الزيدي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع مصطفى العبودة تم التجيل في استوجهات رتاج الإسلامي الإخراج والهندسة الصوتية سلوان الناصري وأحمد الزيدي الإشراف العام ملا حسين والد الكسوير والمونتاج مرتب الزهيري